صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه مالا فكيف نجمع بين هذه الأحاديث الجمع بينها يا إخوة أن يقال أن يقال الحجام ينبغي أن لا يقبل ذلك المال لأنه مال ليس بطيب ولكن ال الذي احتجم لا بأس أن يعطيه نظرا لأنه عمل عملا معينا والمصنف رحمه الله جمع بين ذلك بأن قال إن كسب الحجام ليس بحرام بل هو مكروه ليس هو من الكسب الحلال الطيب الذي يتنافس الناس فيه بل هو كسب خبيث لكن لا يصل إلى أن يقال عنه إنه حرام واضح؟ إذن نهى عن كسب الحجام ومهر البغي مهر البغي البغي هي المرأة الفاسدة التي تتاجر بعرضها صلى الله عليه وجل السلام وتعافية وتأخذ المال على هذه التجارة الخبيثة تأخذ المال على هذه التجارة الخبيثة وهذا واضح لأن, لأن هذا المهر هو يسمى مهرا مجازا وإلا هو ليس مهرا إنما هو مال يعطى مقابل هذه الفعلة الخبيثة نسأل الله عز وجل السلام تلع. فهذا من يعني كل, كل ما كان متعلقا بالزنا والعياذ بالله وما يقرب إليه فإن الشارع الحكيم قد سد الأبواب عنه قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتن وساء سبيلا ومن القرب إلى الزنا القرب من دور البغاء لعياذ بالله وهذه كلها يجب أن تزال وانظروا يا إخوة الخليفة أو الحاكم المسلم أو الأمير على كاهليه على كاهليه مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة الله عز وجل أرسل الإمام أبو بكر الطرطوشي إلى الأمير يوسف النتاشفين رحمه الله ورضي عنه عندما ولي إمارة المسلمين في المغرب في دولة المرابطين العظيمة بس الله عز وجل لا يعيد أيامها ووصلت الأخبار للمسلمين في المشرق بعدله وفضله وتطبيقه للسنة وعمله ب الإسلام وبالإحكام الشرعية فأرسل له الإمام أبو بكر الطرطوشي وأصله من الأندلس وهو أندلس يعني لكنه عاش في الشام رسالة عظيمة وكان مما قال له فيه واعلم يا أبا يعقوب واعلم يا أبا يعقوب أنه لا يزنى بفرج في مملكتك ولا تشرب قطرة خمر إلا والله سائلك عنها يوم القيامة فانظروا بارك الله فيكم إلى عظم هذه المسئولية على أكتاف الخلفاء والأمراء وانظروا إلى قمة استهتارهم بهذه الأحكام الشرعية فالأمر عظيم جدا نسأل الله عز وجل السلام وتعالى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائر كل راع عم من استرعاه أحفظ أم ضيع والراعي هنا بمفهومه العام حتى الرجل في بيته والمرأة في بيتها هم رعات واضح كما صار كما في الحديث يعني طيب وثمن الكلب نعم سواء كان كلب حراسه ام كلب صيد ام اي نوع من أنواع الكلاب نعم كما قررنا في درس ال كان كلب كلب صيد نوع من الكلاب نعم كما قررنا في درس ال وقد يعني ناقش ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة ورد على من قال إن كلب الصيد وكلب الحراسة بما أن الشارع قد أجازهما فإذا ثمنهما حلال ولا بأس به وما إلى ذلك فرد عليهم, رد عليهم في هذه المسألة رحمه الله وقال إن عموما هذا النهي يدل على تحريم ثمن الكلب مهما كان هذا الكلب ومهما كان نوعه حتى ولو كان كلبا لطيفا ضريفا يمكن أن يربى في البيوت هذا الذي يحرم الاتيان به للبيوت لأنه يمنع دخول الملائكة بل وجود هذا الكلب في البيوت كل يوم ينقص من أجر صاحبه قيراطا نسأل الله عز وجل والقيراط هو مقدار جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجنائز طيب وحلوان الكاهن هؤلاء الكاهن الكهنة نسأل الله عز وجل والعافية هم الذين يدعون علم الغيب ويتعاملون مع الجن والعيال بالله، وهؤلاء لا يجوز إتيانهم بتاتا وينبغي على النساء خاصة لأنهن يبتلين كثيرا بالمجيء بإتيان هؤلاء الفجار المجرمين الذين اتدون علم الغيب، ينبغي أن يحذرن سائر النساء من هذه البلية العظيمة، لأنها كثيرة في مجتمعنا مأساة، وتجد النساء يدعين الستر والحجاب وما إلى ذلك ثم لا يبارين بالذهاب إلى هؤلاء الكهنة وإذا كانت البنت مثلا لم تتزوج يذهبون والكاهن يقول له اذبحوا بقرة عند مدري وفعلوا كذا وإلى آخر وكل هذا من السحت ومن الباطل بل من الكفر ويعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر لم تقبل له صلاته أربعين يوما مسأل الله عز وجل سلم ترعب فإذا إتيان الكهنة هو من الشرك بالله عز وجل وهذه مسألة الحمد لله عند من تشبع بالسنة والأثر واضحة معلومة لا تحتاج إلى ويدخل في هذا يا أخوة ما يقرأه كثير من الناس في الجرائد الأبراج هذه الأبراج هناك صفحة دائما في الجرائد والمجلات عن برجك الجوزاء والأسد وما هذه كذلك لا يجوز النظر فيها لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتا كاهنا فصدقه بما قال صدقوا لم يصدقه لأنه أتا الله عز وجل سلام ومجرد النظر فيها يورث في الإنسان نوعا من التربص ترى تقول أنا مثلا برجي هو الأسد يعني من ذا الفضول أنظر ماذا سيكون مستقل فيقال مثلا يأتيك في ذلك البرج يقول لك احذر من أصدقائك الذين تصاحبهم ففعلا الرجل يكون قد حدث له حدث معين في ذلك الشهر أو ما إلا ذلك ففعلا يتربص بأصحابه وينظر ويقول فعلا قد يحدث لي أمر هذه أمور تستقر في النفس خاصة عند النساء إذن ينبغي أن يحذر من هذه الأمور ولا ينظر في هذه الصفحة أصلا ويضرب عنها واضح؟ هذا إنما جرنا الحديث إلى ذكره حتى الشيء بالشيء يذكر طيب قال وعسب الفحل عسب الفحل أنت تكون يعني ذكرناها في كتاب البيوع نعرج عليها سريعا عسب الفحل أنك تكون لك مزرعة وفيها مثلا شياء وجارك عنده خروف حولي هذا الحولي أنت تحتاجه حتى تولد أشيائك وتقول لا والله حببك عطيني ذاك الحولي نستفيد منه يقول يقولك واخلصني كذا وكتاب هذا لماذا قال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب التحل؟ ولأنه كسب سخيف يعني يعني ولأنه لا ينضبط ولأنه يعني ماذا تقول له تقول له إذا ولد يعني, يعني هذا الثمن لا ينضبط لا يمكن ضبطه كما أنه كسب حقير يعني. فلذلك الشارع الحكيم أهدره وجعله كسبا مذموما خبيثا واضح؟ طيب وأجرة المؤذن أجرة المؤذن يا إخوة هنا كلام للعلماء في هذه النقطة لم يتفق العلماء على النهي عن أجرة المؤذن لكن النص جاء بهذا. ف... فعن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا والحديث رواه مسلم. لكن علماءنا رحمهم الله قالوا عدم إعطاء المؤذن أجرًا. أفضى في السنوات الأخيرة مع ضعف الإيمان وقلة الذين يهتمون بالوظائف الدينية وما إلى ذلك أن كثيرا من المساجد ستعطل عن المؤذنين لأنه سيؤذن من جاء فإذا لم يكن هناك شخص موقوف على هذا المسجد يؤذن ويعرف أوقات الأذان أو فقد تضيع كثير من أوقاف الصلاوات ولا نعرف متى الأذان ومتى الإقامة وما إلى ذلك فقالوا سدا لهذه الذريعة وجلبا لهذه المصلحة أجوزوا إعطاء المؤذن أجعان ومنهم من خرجها تخريجاً آخر فقالوا الأصل أن المؤذن لا يأخذ أجرة على أذانه أنت وقفت تؤذن إذا أنت طالب على هذا الأذان لأن الأذان لأن التأذين عباده والمؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وأنت إذا أذنت احتسابا للأجر تأخذ أجرك وأجور من جاء ليصلي فإذا أنت أوقفت نفسك على هذا المسجل لا تعمل عمل ولا تأتي ولا تجيء ولا تسافر لأنك أنت موقوف على هذا العمل فإذا تأخذ أجرة لوقوفك على هذا العمل كما أعطى الصحابة أبا بكر رضي الله عنه أجرة لأنه تفرغ للخلافة وكما قرر علماؤنا أجرة للعلماء الذين أوقفوا أنفسهم لتعليم الناس وعطلوا جميع مصالحهم لأنه بغير هذا ستتعطل الخطط الدينية وليتعلمنا لأن العالم سيكون مشغولا بمصالح أولاده سيتاجر في الأسواق وسيريد أن يطعم أولاده ولذلك أبا بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ قالوا لهم إذن كيف يأكلوا أولادي فقالوا له نفرض لك كذا وكذا في كل يوم واضح فلذلك العلماء قالوا إن أجرة هؤلاء لا تكون من أجل نفس العمل إنما تكون لوقوفه لإيقافهم أنفسهم على هذا العمل واضح كما يعطى القاضي ويعطى الخطيب ويعطى إيمان المسلومة إلى ذلك <تصفيق> ولذلك أوقف كثير من المسلمين أوقافا عظيمة على هذه الخطط الدينية، ولكن أعداء الله عز وجل أكلوا أغلب هذه الأوقاف، ولذلك أصبح المؤذنون وأصحاب الخط والعلماء وما إلى ذلك وأصحاب الخطط الدينية من أقل الناس أجراً، لا لأن الأوقاف عجزت عن فرض نفقات لهم، بل لأن الذين قاموا بالأوقاف لم يكونوا تمنين عليه وسيسألون عنها يوم القيامة لأنهم أكلوا الباطل والسحت ولأنهم أكلوا أموال الناس بالحرام والبهتان صلى الله عليه وسلم ترا فيه واضح يا أخو، وهذا يقال أيضا فيما ما يأتي إن شاء الله. قال وقفيز الطحان ما هو وقفيز الطحان أقول لك عندي هذه الكمية من القمح اطحنها ومنها خذ أجورتك. هذا فيه غرر وجهالة لأنها غير محددة ولا مضبوطة والأصل في هذا ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان رضاه الدار قطني والبيهقي في سننهما وحديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله وأطال في عمره فالأصل في هذا أن تحدد الأجرة بالضبط أما تركها هكذا مشاعة وغير معلومة يؤدي إلى الغرر وإلى التنازع بين الناس إذن هذا الأمر يرجع إلى النهي عن الغرر، واضح؟ طيب ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه هذا التفريق الذي ذكر المؤلف رحمه الله يعني فيه نظر أنك إذا تلوته يجوز أن تأخذ أجرا على تلاوته وأما إذا علمته لغيرك فلا يجوز أن تأخذه هو استنبطها تنبط هذا الحكم من حديثين الحديث الأول ورد في الصحيح أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بقبيلة من القبائل فإذا سيد هذه القبيلة سليم أو سليم يعني لدير. العرب يعني يعكسون يقول الأعمى بصير ويقول مفازة في الأرض القفراء التي يضيع فيها الإنسان ويقول للملدوغ بالحي أو العقرب سليم فمروا بهم ف... في البداية مروا بهم فطلبوا منهم أن يكرموهم فرفضوا ثم بعد ذلك لودغ سيدهم فطلبوا منهم من يرقى لهم فقالوا لهم لا نرقى أنتم لم, لم تكرمونا فلا نرقى لكم إلا على أجر ففرضوا لهم قطعة من الغنم فلا رقاه بسورة الفاتحة يعني الصحابي رقاهوا بسورة الفاتحة وكان ينفث حتى شوفي. فلما شفي قال بعض الصحابة لا لا نأخذ هذا المال حتى نستذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إن حق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله كتاب الله، فلعلماء الذين أجازوا أخذ المال على تعليم كتاب الله وتدريسه وقراءته بطوه من هذا الحديث. والذين له عن ذلك استشهدوا بحديث آخر، وهو ما ورد أن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدا لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من النار فردتها. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وهو حسن في الشواهد. ولو بهذا يعني يوجد بهذا المعنى حديث كثير. ولذاك الإمام الشوكاني رحمه الله فرض قال هذا علمه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه وذاك قرأ فأباح له أن يأخذ والذي نقوله إن شاء الله تبارك وتعالى إن الأصل أنه لا يجوز الأخذ على كتاب الله عز وجل تعليما أو قراءة أو ما إلى ذلك وأما قصة اللدير أو السليم فقد أخذ الأجرة لا على نفس التلاوة بل على على التطبيب هو عالجه فعمل عملا فإن قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله أجرا كتاب الله يمكن أن يقال هنا معنى هذا الحديث إن كان أمر يجوز فيه المال فأخذه على كتاب الله عز وجل وإن كان هذا فيه نوع من التأويل الضيء لكن يقال الأولى, الأولى أن المرأة لا يأخذ على كتاب الله عز وجل شيء لا قراءة ولا تعليما ولا شيء لكن إن أوقف نفسه على تعليم الصبيان وتفرغ لذلك أو كان محتاجا فهنا أجازه كثير من العلماء خاصة المتأخرين وقياسا على هذا العلماء على علماء الذين يدرسون لأنهم يأخذون مال على تعليم الدين وهو تبليغ العلم واجب من كتم علما علمه الله إياه الجم بلجام من نار يوم القيامة فإذا تبليغ العلم واجب فكيف تأخذ مالا على تعليم العلم وإذا كان أهل الحديث يسقطون المحدث إذا كان يأخذوا أجرا على التحديث ومع هذا فقد كان كثير من المحدثين يأخذونه أجرا على التحديث لبعفهم وليس يعني بعضهم قيل له كيف تأخذوا أجرنا ولا مو وأسقطوا حديثه هو شنه عليه فقال آتي أحدثكم ثم أتركوا عيالي يبكون ويتضاغون في البيت يعني لا يمكن أن أوقف نفسي أنا على تعليمكم أن في حاجة ماسة إلى المال واضح إذا رجعنا إلى ما كنا بصدده ولذلك أوقفت أوقاف عظيمة على العلماء قديما وعلى المدارس الإسلامية كدار الحديث الأشرفية ومدرسة النظامية في الن في العراق وغير فارس وما إلى ذلك التي كان يدرس فيها أمة الكبار كالإمام الغزالي وإمام الحرمين وغيرهم وكما كان يدرس إمام نووي ومن الصلاح في في دار الحديث في دمشق وغيرهم الآخرين ما كانوا يأخذون أجرا على هذا وإن كان إمام نو رحمه الله لزهدي ما كان يأخذ أجرا وإن كان يدرس إذن هذه مراتب يعني الأصل أن لا تأخذ أجراً على تعليمك ويستبشع ويستشنع من الداعية أن يأخذ أجراً على دعوتهم ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يقول أول ما يقولون لمدعويهم إنهم لا يريدون أجراً على هذا العمل إن أجري إلا على الله واضح؟ كل الأنبياء قالوا هذه الكلمة لأن الناس جبلوا على اتباع من لا يريد منهم من لا يريد منهم شيئاً وتنفر أنفسهم ممن من يسألهم أعطوني أعطوني أعطوني ويسقط من عينهم وإذا كان على الداعية إذا أراد أن ينجح في دعوته أن يعطي ولا يأخذ وإذا جاءته الهدية وما إلى ذلك فهذا أمر آخر ومع هذا فكان أئمتنا رحمه الله يتشددون جدا في هذا الباب. كان إمام أحمد رحمه الله. كان إذا أهداه إنسان هدية قل أتحضر دروسي. يقول إن قل لا قبلوا بحال. كان في عنده شدة عظيمة في هذا الباب. ومن قرأ ترجمته وتبين له هذا. لكن ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويرد الصدقة. وفي هذا نوع تأليف القلوب. يعني الناس ما أهداه إليك إلا لأنهم يحبونك. وذاك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم خذوا هذه الخميصة فقد ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم قال علماء إنما قال لهم ايتوني بأنبجانية أبي جهم حتى لا يكسر خاطره لأن أبا جهم أهدى له هذه الخميصة فإذا ردها عليه اعتبرها نوعا من الإهانة يعني لماذا ردها في وجهه ورح وذلك الحديث الآخر في كتاب الحج لما اصطاد الصعب بن جثام رضي الله تبارك وتعالى عنه صيدا وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده قال فتغير وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم تذكرون هذا الحديث طيب قال إذن يجوز الاستجواب على تلاوة القرآن لا على تعليمه هذا هذا هذا التفريق فيه نوع فيه نظر لكن على هذا هذه على هذا الشرح الذي بينت لكم إن شاء الله تستقيم الأحاديث قال وأيكر العين مدة معلومة بأجوات معلومة نعم نرجع إلى القرآن من الحديث الوارد كذلك narrawahu عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم فإن من بعدكم قوم يقرأون يسألون الناس به يقرأون القرآن يسألون الناس به والحديث رواه أحمد والترمذي ففي هذا المعنى في هذا المعنى الذي ذكرته لكم طيب طب هنا قال وأيكرية العين مدة معلومة بأجرة معلومة، يعني يجوز أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، وهذا الأصل في الأجارة أن تكرى مدة معلومة بأجرة معلومة، والعين كالسيارة مثلاً أو الدابة أو ما إلى ذلك. قال ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها، وهذه النقطة تكلمنا عنها في المخابرة والمزارعة. وبينا الحكم الشرعي فيها وبينا المخابرة الشرعية والمزارعة الشرعية والذي نهى عنه الشارع ما هو بالضبط فلا داعي إلى أن نكررها لكن هنا واضح أن جارة الأرض لا بشرط ما يخرج منها يعني أن أأتي إليك وأقول لك يا فلان هذه القطعة من الأرض أريدك أن تجرني إياها أدفع لك ثمن المدة التي أستغلها فيها فإذن نتفق على مبلغ معين لا بشرط ما يخرج منه أما بشرط ما يخرج منها فإن كان مشاعن فهذه هي المزارعة المنهية عنها وأما إذا كان معلوما محددا فهذا هو الجائز كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح مع أهل خيبر شارطهم على يزرع الأرض بشطر ما يخرج منها واضح؟ تكلمنا عن هذا قال ومن أَفْسَدَ مَا اَسْتُأْجِرَ عَلَيْهِ أَوْ أَتْلَفَ مَا اَسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ ضَمٍ ضمن إن كان متعدياً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن أخرجه أبو داود مفهوم خالفة إذا كان يعلم منه تطبب فلا يضمن وهذا هو الأصل لأنه أمين وهذا الذي استأجر الأصل أنه أمين على هذه العين التي استأجرها أو هذه البيت الذي استأجرها أو ما إلى ذلك لكن إن علم بالقرينة أنه فرط أو لم يتخذ التدابير اللازمة أو أنه مثلا لا يملك رخصة قيادة ثم استأجر السيارة ثم وقع في حادث بها ها هنا يضمن تلك السيارة أو يضمن ذلك البيت الذي فسد أو ما إلى ذلك كما في هذا الحديث وكتاب الأجارة يا أخوة ما زال يعني له ذيول كثيرة يعني المؤلف رحمه الله لم يستوفها من ذلك مثلا إذا فسد أمر في البيت إذا فسد أمر في البيت هل التكلفة على المستأجر أم على صاحب الملك الأصل أنه على صاحب الملك الأصل أنه على صاحب الملك لأنه لأن الأجير المستأجر إنما استأجر منفعة البيت وهي السكنة ولم يستأجر والمنفعة تقتضي أنك تعطيه ما أراد أن ينتفع به كما هو واضح؟ عليكم السلام المهم الباب يعني ذيوله في الكتب الفقهية المذهبية والله أعلم والحمد لله وصلى الله على رسول الله عليكم السلام إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب الإحياء والإقطاع كنت أريد أن نأخذه اليوم لأنه درس قصير لكن ليس لدينا وقت لذلك نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا الشفعة أن مقيّد يعني مسألة الغرائب. نعم. ووو في مسألة الثمن الذي ذكرت في الحديث يعني هل هي يحق... يعني, يعني حق الشفاع. يعني صحيحة اللي حق الشفعة؟ يعطي أحياناً زاهداً يعني في في مثلاً في الملك أو لا ثلاثة ما ضروري حقه هو يأخذ مثلاً شيء بالمليون درهم يعطيه مية درهم من لا نبى شوف الصورة. لا no. لا، الصورة تكون صورة أنا وياك شركاء مثلا فضة جاك فلان وقالك عرفت يا الأخ أبو أيمن هذا البيت ذاك الحق ديالك أنا أخذه، هو قيمة الموجود يعني أو اللي تفهمت عليه فأنا لا يجوز لي أن أخذه إلا بنفس ذاك القيمة إلا ما قديش صافي، الله غالب واضح؟ يستعين تقيم يعني ذاك النصي بدك بيعو بدرهم. حديث حديث اللي ذكرته. <تصفيق> حديث اللي ذكرته قال قالوا أنا أنا جبله جبله ثمن. عالي جدا <تصفيق> يعني خارج هذا ولكن باعه يعني وضيع حقه يعني ماشي حقه. ضيع ض ضيع تديونه فهذا هو يعني إذا أي حد ممكن يمشي هذاك تضيع ذاك الحق لأنه هذاك أعطى أربعة آلاف فرضوا لو كنا أعطاه غير مش أعطاه لو بعد كذا لو أعطاه مديرها واحد لو لا أعطاه مديرها واحد. لهذاك على أساس إنه الكلمة لا يريد أن يسقط اتفق معه ما هو على ذلك فلا يريد أن يسقط كلمته. لأنه قال له أنا أعطيك اشتري أخذه من عندك بأربعة آلاف. قال له أنا أعطيته فيها إني خمسمائة دينار ولو لحق الشرع لما أعطيته بأقل من هذا جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. قال السعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجم أو مقطع. قال أبو رافع قد أعطيت بها خمسمائة دينار يمكن بعد ما حدد زورس يمكن بعد ما حدد زورب على ذلك. يمكن ما أقص. عاد هنا 1500 درهم حقي ولكن تدينا واش <تكلم> تقبل <تكلم> ولا من بعد لا من بعد جاتو 5500 جاتو قبل يعني بعد والله من igen. Mm -hmm.